قال الله جل وعلا ذا والنون اسم من أسماء الحوت وبعظهم يلغز يعني يقول لغز يقول عيناني عينان عينان عينان عينان لا عينان مبصرة وفي كل عين من العينين نونان نونان نونان لا نونان كاتبة وفي كل نون من النونين عينان ويقصد العينين الأولين عينا ما والنونين يقصد به الحوت قال الله جل وعلا وذنون أي صاحب الحوت وقد قال جل وعلا في القرآن الكريم في صورة القلم وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَ وهذا نهي مقيد يعني وقتا أن خرج من قومه قال هنا في الأنبياء وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاظِبًا فَظَنَّ أي غلب على ظنه أن لن نقدر عليه أي, أي, لن أي لن نضيق عليه ليست بمعنى القدرة والتمكين انما القدرة التي هي ضد السعة في الرزق والله بصدر الرزق لمن يشاء ويقدر فقال جل وعلا فظن أن لن نقدر عليه فنادى أن يونس في الظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت أقر لله جل وعلا بالتوحيد سبحانك نزه الله جل وعلا عن كل ما لا يريق به إني كنت من الظالمين اعترف بذنبه فرفعت تلك الدعوات تفتح لها أبواب السماوات حتى وصلت عند العرش سمعت الملائكة الصوت عرفت أنه صوت مألوف لأن يونس كانت ترفع له أعمال صالحة قبل ذلك فقالوا أي رب صوت من هذا؟ قال هذا صوت عبد يونس حبسته في بطن الحوت فشفعت الملائكة ليونس عند ربها والملائكة من أعظم أنصار المؤمنين الله يقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا فقال الله جل وعلا هنا وذننوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين قال ربنا فاستجبنا له فدل هذا على ان هذا الدعاء دعاء عظيم ونجيناه من الغم واين هذا الذي يخل من الغم او لكن لا بد ان يلجا العبد الى ربه وان يلجا الى وكذلك ننجي المؤمنين فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فنجاتنا ليونس ليست وقفا عليه وإنما هي حظ لكل من آمن بنا ولجأ إلينا دون غيرنا